يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقول الله وعلى وجد وإذا خذ ربك من دني آذن من ظهورهم برياتهم وأشهدهم على أنفسهم وحلسوا بربكم قالوا بلى شهدنا ومن تقولوا يوم القيامة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 ربنا يذكرنا باسن خلقتنا وان الله عز وجل خلق ادم الاول واحد وخلق منه زوجته منه ليسكن اليه لان الانسان يعطف على جزئه انت ما تهين ما تستطيع ان تقطع يدك لا ترفق بيدك لانه جزء منه فالله خلق حواء منه من ضلعه كان ممكن الله عز وجل يخلق ما ادم واحد يخلق ملايين من ادم مليون ادم ومليون من الازواج كلنا على حده لكن لا خلق واحد ببنى واحد ويمنى واحدا منه ليش ليعطف بعضنا على بعض ويشكونوا كلنا اسره واحده كلنا ننتمي الى اب واحد وجد واحد اذن نحن اما اخوه ما بين اعمام من عائله واحده كذلك ليعطف بعضنا على بعض ويحن بعضنا على بعض ويواسي بعضنا على بعض هكذا فالله عز وجل خلق ادم ولما خلقه كل نسمه خلقيه لن تقوم الساعه خلقها في صلبه فكان كالكيس لنا فهو جمع بنيه الى ان تقوم الساعه ويقول العلماء سبحان الله الاكتشاف العلمي لو انك تجمع مليار مليار بل بليون بليون بالاضافه بشريه ما تقور فنجان بل ما هو فنجان هذه الحلقه اللي كيعمل نعم ما تعمرش هذه الحلقه بليون بليون بليون مضاعف عشر مرات ما تقوىش من الحيوانات المنوية اللي كيخلق منها البشر كيتابعوا إيه هي. لأن الواحد في العملية الواحدة كيمكن يقذف ستين مليون منوي في عملية واحدة يقذف الإنسان في رحم المرأة كيتكون الولد من واحد من جزء واحد دولة كثير بالمغرب المغرب على, على مرسيل قنفه واحدة هذا اكتشاف علمي إذن آدم كان حامل في ظهره وفي صلبه كل البشرين وهذا بإخبار رسول الله هو القرآن يشير إليه فالله لما خلق آدم دين انت ممن؟ انت بلد من؟ ولد أبيك من أين الحذر؟ من صلب ابيك وأبوه من أين أنحذر من صلب أبيه وإلى آخره تتصل إلى آدم فالله مسح على ظهر آدم مسح على ظهره اليمنى وقال هذه للجنة ولا ابالي ومسح على, يده على كتفه الايسر وقال هذه للنار ولا ابالي هؤلاء فيه نور وهؤلاء سود مسح على ظهره سبحانه وكان في المؤمنين نور بصيص اسم النور على وجوههم فلما رأى عبار عن المصابيح أمامه كلها هكذا واحد وقع بصره عليه عجبه قال يا ربي من هذا قال هذا ولدك ماذا يقال له قال داود عجبه سبحان الله وقع بصره عليه والذي وقع ق... بصره على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول ايش اشد ايقادا واشد نورا من داود ولكن سبحان الله تفخ ان وقع بصره هذا في البخاري وقع بصره على داود اعجبه قال كم جعلت في عمره يا رب قال ستين عاما قال وانا يا رب قال انسى ألف سنة، آلف قالوا أنا أجعل له أربعين سنة لتتم له كم؟ مئة. بشعيش مئة سنه عز على. قال طيب. وزيل عمرك. أشحبك في عمر هذا؟ سعمية وستين. سنة. طيب. آدم عليه الصلاه والسلام لما كمل 960 سنة جملك الموت ليقبض روحه فلما جملك الموت قال له ليه ما تريد قال أقلد روحه قال لي أقلد روحي قال بلغ عجله قال كم عجلي قال 960 سنة قال 9000 سنة والله أخبرني ألف سنة معي قال ما أعطيت أربعين لولدك داود قال لا كيف قال لا قال رسول الله في البخاري قال جحد آدم فجحدت أمته ونسي آدم فنسيه نهى عن الشجرة أن يوكل من الشجرة منزل. و نسي ادم فنسي اسم زوجته جده قلوا من قرش راسه ومن ذلك اليوم جعل الشهود كل شيء حاجه الابن شهود باش ما تقدر تنكار هذه واحدة والثانية يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كل الهبات يمكن يرجع فيها ال... يمكن ما يرجعش فيها الانسان عطيت واحد الحاجة ما ترجعش فيها والراجع فيها كالكلب العائد في قيئه الكلب يتقيه ويعد في قيئه إيه؟ إيه؟ ما شاء الله كذلك تعطي خديه تعطي حاجه تعطي وترجع فيها لا ما عدا الأب لولده يمكن ياتي في الصباح وفي المساء يرجع يقول يا ولدي انا ما اعطيت الله يدي ابي ما شاء الله طب ما فيه يصح ما يصح, يصح يصح يجوز وإذا أعطيك ببق شي نعم عمسي وخص وخص مربع دي خلاص أعطيك بشي واحد هناك أعطيك عاجاً ببق أعطيك عاجاً ببق وعلى كل حد الله عز وجل سبحانه لما مسح ظهر آدم خاطب هذه الذرية ونحن كنا هناك بالقطر ما في شيء في البخاء كنا هناك فالله خاطب هذه الذر هؤلاء الدر يعني جزيئات صغيرات دقيقات لا نعلم كيف الله اخرجها من ظهر ادم وخاطبها الستوا ربكم ما نشي ربكم الواحد معبودكم الواحد رازقكم خالقكم مدبر شؤونكم حامي اموركم ما ان قالوا بلى أعترف. اعترفنا جميعا بانه هو ربنا قالوا بلا كيف قالوا فين قالوا وايش عندهم الادراك وعندهم كذا الله انتقه الله الذي انتقه كل شيء حتى السماوات والارض خلجت قالت قالت اتينا طائعين السماوات والارض خعلت ربنا يقول قالتها والله يخبر على ان الكون العالم العلوي والسفلي كله يسبح كله في تسبيحه يسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء حتى هذه الصالحه وان من شيء لا يسبح بحمده قالها ما تسمعوش قال ولكن لا تفقهوا انت ما تفهموش ما تفهموش التسبيح للكائنات لو كان عندكم فاق وفان قمتم تسمع ما تسمع ولذلك رب العزة سبحانه تبي يكون شيء شيء بعيد عليكم رب العزة أزال هذا الحائل لأنه ما نسمع الكائنات تسبح أزال هذا الحائل عن داود عليه الصلاة والسلام فكان يسمع التسبيح للجبال وتسبيح الطيور هو يقوىه تتجاوب معه ولقد أثنى داود منا فضلا فضل أعطاه الله فضل في جملة هذا الفضل قال يا جبال أومي معه رجي معه التسبيح فكان هو يسبح ويقرأ الظبور وهي تسبح وتسمع ت... يعني صوتها يسمع معه تتجاوب معه هي موجود وهذا التسبح موجود ولكن ازال الله ذلك الحجاب لعن داود معجده حتى صار يسمع هذه الكائنة تسبح مثل النملة اللي حقق عن سليمان ها هذه النمل هذه الحشرات عند اللغاز لغات تفاوت وتغاير وكذلك الطيور عند اللغاز واليوم اكتشف العلم الحاضر العلم الحالي اكتشف بأن هذه الكائنات الكائنات الحيه لها لغات تفاوت وتغاير النحل والذباب والطيور كلها عند اللغاز يقول الله عز وجل لما نملة قالت نملة لما, قالت نملة لما رأت سليمان وجنوده مجن قالت نملة رئيسها مكلفة حامية نمر يا أيها النمل وخطاب يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون من قال هذا سليمان وهؤلاء جنوده وهؤلاء يعني ان لم تدخلوا يعني وتفروا بنفوسكم يحطمنكم ما قال هذا سبحان الله لا فإخواني فاخواني الرسول الراجل ما كان في مكان واخذ حصيات هكذا واخذ يسبحنا في يديه والصحابي يسمعون اسمعوا لي ايش لي فسد بعض، ولا عمر فسد بعض، ولا فسد بعض، والصحابة يسمعون هل يعني طُلَّ الحِ أزال الحجاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار يسمع هو الصحابة ولا يتسبيح بدون ال... بدون أن تكون في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان يقول عليه الصلاة والسلام مرة جمع أهله وجمع آل بيته لما جمع عليهم طالب والحسن والحسين وسيد فاطمة، وثم ألقاهم عليهم الرداء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم أذهب عنهم الرجل وطهرهم تطهيرا يا رب فاتكلمة شفت الباب دور الباب وقال آمين في الحديث الصحيح هكذا إذن هذه الكائنات كلها في تسبيح وربنا يخبرنا الكون كله في سجود يسجود يعبد عاش كل متمرد والطاغية والمجرم نعلم وإلا يقول يسبح له السماوات السبع قل الله عز والله يجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والشمس يجد نعم والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كل هذه تجد كلها تعبد الله عز وجل إذن هذه الحشرات هذه المنويات اللي كانت في ظهر آدم ها هذه النسمات حد يخرج عز وجل إلى قيم الساعة مسحها الله سبحانه وتعالى فخاطبها فقال ألسوا بربكم قالوا بلا. ليش قالوا بلا؟ لأن الله خلق فيهم استعدادا وأهلية للتكنير ولمعرفة الله عز وجل البقرة تعرف الله قل لي الحمار يعرف الله الكلب يعرف الله عز وجل تلقنت فهم عاوز الله واحد وحده صفاته الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار وهو الحق وش واش يعرف وش واش يعرف واش عنده استعداد لا انت عندك استعداد هذا المعنى فنس مؤهل اهل لان الله فطره خلق الله فيك فطره وانت تقك اعتراف بهذه الفطره على انك تعرف الله عز وجل وانك اهلا لان صومر فتتبر وان تنهى فتنسى وان تخبر فتصدق وينزل عليك كتاب ينزل لك كتاب وينزل لك رسول ويبلغ لك رساله وتصبح رجل مثالي رجل قراني نسخه قرانيه تمشي كانك تمثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مصاعب تمشي أنت يا سيادتي لكن البقره والغنم والماعز والقرد يساهد عن هذا لهذا إذن قالوا ملا نتق نطقا وثم فترسا ولما اوجدنا الله عز وجل أجدنا لما بلغنا سنه سكليف سبحان الله لما يجيد الإنسان يعني قابل أن يغير وإلا تركنا وشأننا سبحان الله الله خلق فينا غريزة للعباده لله كما خلق فيك غريزة للأكل غريزة تشرب غريزة لان تنكح غريزة غضبية غريزة حب فيك كده فيه غريزة لمعرفة الله وعبادة الله وطارة الله ما تبقى اللهم إلا إذا جاءت مصيبه جاء شيء خفية شيء أخرى غيرت كما قال كل مولود يولد على الفطرة على الدين لو ترك وشأنه ما يعرفه غير في الإنسان يعرف ربا يقول من أنا يقول ديكارت انطلق من هنا أنا موجود قد موجود لسه موجود لا موجود سبحانه موجود خل نعم ما أوجدني أوجدته نفسي مسائل اذا فيه واحد أوجدني من يكون هذا هذا الذي أوجدني هو أوجد الكائلات أنا إيه في الكره الارضيه فوق سماوات هذه موجودات من اوجدها من هنا انطلق واعترب بوجود الله بلا ريزان ما قال له حد لا رسول الله لذا كتاب الله لا شيء مدد وخلاص يعني فترة بالفترة الإنسان ينطلق يصل إلى الله يصل إلى ربيو خالقه ويعرف نفسه ليه جيد أنا من أتى بي وبعد هذه المصرحية الحياة إلى أين لا. يعني لا بد الإنسان لا بد يموز ليه هؤلاء الذين ماتوا ما ما ذهبوا فيه مجاو ماتوا مرجعوا إذا وجدوا شيئا أما محبوسون مربوطون وإما وجدوا نعيما أفضل من هنا ماتوا بين اثنين سبحان الله لا قلت أنك في الترى من داخلك تحدثك بأن هناك خالق بأن هناك الذي أتى هناك الذي الذي أخبك جابك بلا أخبرك بلا أملك وثم يديك بلا في الوقت اللي جابك تسألت تسي واحد رغبه وقال له يجيب هذا في الوقت اللي ما ما ايضا الله خذ يكيك اذا في الانسان سمع سبحان الله فطره لهذا الله عز وجل يقول في القرآن سبحان الله يقول انا اخبرتكم بهذا العهد القديم حتى الواحد منكم ما يقول انا كنت غافل بعد ما يذهب الى الله يعني يوجر الله عز وجل الحياة انه قد ولد يولد على الفطره قال فابواه يهود او ينصراني او مجوسي شكون اللي كيردوه كي يهودي وليدي ولي نصراني وليدي ولي شكون اللي يردوه مجوسي وليدي صغير جدا لو بقي على على ما يعرف يعرف مصدره سبحان الله كان ممكن أن يترك أن يترك هكذا نحن وفطرنا اصلا نحن عقلنا بعقلنا ما نعرف الله بعقلنا ما نعرف ربنا ولا نعرف سلام ولكن سبحانه من فضله وكرمه وجوده واحسانه أرسل لنا الرسول وانزل لنا الكتاب وعرفنا بانفسنا وبخالقنا وبمسيرنا لئلا يكون للناس على الله حجج بعد الرسول ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط بيقصد سوق فقام تعريف الحج الله عز وجل اخبرنا بهذه الحقيقه حتى لا نقول يا ربي كنا غافلين ما عرفنا البقره ما عرفت ولو حاول تعريف هذيك مش عارف الحمار في واحد قال له قال له نعم يا يعني من شده عنايته بالتعليم واتقانه للتعليم عتنا الحمار يعلمه قال هذا يعلم الحمار علمنا فصار الحمار سلطان يعني يقول سلطان هذا ما قالوا على البقى. ما لكي يعلم الحمار شيء جاي له كي يقولوا امه وامه وامه دائما يقولوا امه وامه وامه ايش هدك يقولوا دائما وامه ايش هدك يقولوا امه وامه ايش هدك يقولوا امه وامه ايش هدك يقولوا امه وامه ايش هدك يقولوا امه ايش هدك يقولوا امه ايش هدك يقولوا امه ايش هدك يقولوا امه ايش هدك يقولوا قال له هذا ضغطة بغس كتب قال له غيكون أمر عليك أمر غيقول قال له إما اللولياء إما زوج الحمار نسننع وإما الثاني يرموز نسننع وإما الثالثة إذ موز السلطن سننعو كاملين شو ده كيعمل له كيعمل له الكتاب وجوعه جوع أربع أيام خمس أيام ست أيام كيعمل وكي الجوع وكيعمل له فزن من تسوت ورقه شيحبات ديال الشعر اخرى شيحبات ديال الشعر ورقه اخرى وهكذا علم الحمار ملي كيجي جوع كيعمل كي ديك الورقه ها وتقد ديال حبيبه عاود يعمل اخرى وشنو كيجي كيتمشي على يعني هكذا ف, ف، سبحان الله ما يقبل تعليم وانا جدي تعلم الديني ليل نهار عام عامين 10 سنين كذا قديم وتعمل البري... له الطيب وتعمل له نعمسي البريقو وتعمل له التراخي وتعمل له شبو وتعمل له كذا كذا فهم زيالة في الآخره يجي إذا شاهد الغلم يقرب ويكعول يبقى الدين سبحان الله علاج لأن الفترة الفترة كذا كذلك الإنسان هو الذي عنده استعداد أن يعرف ربه وأن يعبد وأن يكون كما قلنا مصحفا الإمشاء على الأرض فالله سبحانه وتعالى كان ممكن يتركنا هكذا فبجونا. ولكن قال لي إلا يقول واحد إننا كنا غافلين لا وإذا خذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذرياتهم واشهدهم على انفسهم أهل السبيل قالوا بلا شهدنا ليش يا ربي فعل شهده قال ها أن تقول أي ليلا تقولوا إننا كنا عن هذا غافلين يعني ما عرفنا نحن بحال حيوانات او تقول انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه بعدهم نحن وجدنا اباءنا يعبدون الاصنام ويعبدون الاوثان ويعبدون البقر ويعبدون الفروج ويعبدون الحمير فنحن معه كنا متبعين له ليش عذبنا يا رب تظلمنا احنا تسعنا لا فالله قطع هذه الحجج وقطع المعاذير فارسل الرسل وانزل الكتب زياده على الفتره ولا قال وكذلك نفصل الايات لاعلم انهم هذه واحدة ثانية الله عز وجل مش يجبنا واحد نوع من أنواع المتمردين الذين خالفوا الفطره هذا واحد سبحان الله يقول واحد كان في عهد موسى عليه الصلاة والسلام لما كان أراد أن يغزو الجبارين كان يقال له بالعبر البعورة هذا كان مؤمنا بموسى عليه الصلاة والسلام ولكن لما القوم يريدوا أراد موسى عليه الصلاة والسلام بجيوش يدخل سلك المدينة وأن يسولي عليها قالوا هذا يحكونا في الكتب الإسرائيلية قالوا اجتمع قومه عليه وقالوا له لابد أنك تدعي تدعوا على هذا الرجل للمسا وقومه قالوا هي هذا رسول الله وأولئي مؤمنون كيف عدوا عليهم؟ قالوا لابد تسعدوا عليهم بينهم يريدون أن يسولوا علينا ويشردوننا ويأسروننا ويأخذوا أموالنا وكذا وأنت من قومنا لابد تدعوا قال لا أدوا عليهم عطوه هدايا اسوا بهدايا فاخره واعطوه اياه فقال يفكر يريد يدعو قلاودا السادين السادين الربي فنام فقال لا لا ما تدعو فمره اخرى قلاشت ولكن اهتورطوا هدايا لان القضيه اذا جات فلوس في الفلوس الانسان إن ما يبقى ولا عالم ولا اسراه ولا شريف ولا اي واحد من الفلوس المهم يعني ذهب هو الى الجبل يدعو يقلب ذهب على أسانه أنا على الحمار يروه وحسن الحمار سك حمز وسك وسكل قد أرجع ما رجع أخذ يدعو ولكن عندما كان يدعو على موسى وقومه كان الدعاء يرد, يرد على أهله هو وعندما يدعو على لأهله يش الدعاء يرجع إلى موسى وقومه فقالوا لو تدعو علينا كيف لنا تدعو للقوم الآخرين وتدعو علينا ضدنا ليه هذا قال هذا ما لا أملكه فالله سبحانه وتعالى لسانه قال عندكم حيلة واحدة ماشي قال اجمعوا نساءكم وحلوهن بالحل الفاخرة واللباس الجميل ويذهبنا الى صفوف وإلى جيوش موسى عليه الصلاة والسلام يبيعوا المسائل يخلصوا السبال والسلسة والآلات التي هي جميلة واذهبوا لهم عسكر ويبدأوا يبيعوا وكل مراعة طلبت طلبت يفعل مع الفاحشة تستسلم واذا عصى واحد من جيش موسى عليه الصلاة والسلام وقع في الفاحشة انتكس الجيش بالعام خلاص فانا كذا فعل مشوهد النساء العباسيين بمعنى كانهم بيبيعوا ويشترين مع الجيش واذا ها بإن تقع الفاحشة في الجيش واذا خلاص تقع النكسه وهنا يقرروا رجاله ان فتنه بني اسرائيل كانت في النساء اشكو خرب ديارنا وش كهلك مجتمعنا وقضى على ديننا وعلى عاقبتنا وفسد اخلاقنا ونكس شريعتنا قبيح نيشي ولذلك اليهود عليهم لعنة الله يدسوا في المجتمع الاسلامي قضية المرأة وحقوق المرأة و إيه وحرية المرأة شو حرية المرأة وشو حقوق المرأة ها تمشي البلاي وتعرّي بدون تقول لله تمشي تغني وترقص كذا ولا وتعدل الباسبور وتتحرك تمشي لاسبانيا تعمر تعذر تطيح هنا شو طيبوا هنا هذه ايه شركات حقوق المرضى هكذا يريدون لان المجتمع نصفه اذا ذهب اضمحل نصف البيت اذا تهدم تهدم الباقي نصف المجتمع شو هو هو المراه اذا ذهبت المراه بالخصوص ان المراه في المجتمع الاسلامي هي الكيان الاول إذا يعني الأولاد على <تصفيق> على يد من يتربون ذكورا وإناثا والغالب من الرجل يخضع ليش لمركز المرأة ولسيطرة في المرأة فكل النساء معظم النساء زمام زمام الرجال في يد من في يد النساء في يد النساء الله عرفوا كيف يخليوننا من أين يأتوننا التبرج والاختلاط والبلايات وكتشوفه الجادة الشوارع خلاص ما ادخل شوارع المسلمين هذه كأنك في باريس وكأنك في واشنطن كأنك في... آه. في, في, في, في يعني في مرسيليا ولا في الله. الله. خلاص تقسم بالبحيث إذا بعث الله والأباء والإجداد من مرقده بيقسمه باليمين على أن هذا البلاد ما هي بلاد المسلمين أبداً. ببيوتنا بشوارعنا بأفتارنا بعداتنا بتقاليدنا نصحة نصرانية نصحة يهودية صدق رسول الله لا تتسابعون سننا من قبلكم شورا بشبر وذرامنا قال ليهودون خلف من. قال والله لو دخلوا شحر دب لدخل زم ولو لأحدهم نجح أمه لفعل زم إذا هم مفعلوا فاحشة في أم هذه هم لفعل وقال لو أكلوا العاضي راتبطا أو يابزة لا أكل زمو ممكن يكلوا الجرين احنا عندنا بغي يعني ماشي تفصل الجرين بمشي نبيه كذا كن متعب من الجرين سعر الجرين حلو زين زوي ليش لأن هو أقل الجرين خلاص فكل حاجة فعلها اليهود والنصارى هي حسنة وكل حاجة هان سانكرها اليهود والنصارى أصبح طبيعي احنا صرنا أصفارها شوفت السفر السِفَة سبع للرقم. مش كل أرقام هو وإحنا أسمار تابعين. ماشي هذولا. إيه خلاص. يقولوا يقولون على مسجد كان سرب للغنم. الغنم. ودخلت واحد بشيء بشيء يصبه في الجسم شاة. يسمع أحكمي. لأن الغنم ثابعين. خلاص. هيدا كنا نعمل. رجال يقولون إن شاء الله. يقول الله عز وجل وسلوه عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا. وهي تنطبق على كل واحد خرج عن شريعة الله. بلغتك شريعة الله. الحلال والحرام بلغه ان هذا, ان هذا منكر خلاص بلغتك يعني دين الله ومنهج الله ما بقيت شيء بقي ان تكون عبد الله وطلقيه. الله عز وجل يقول واتلو عليه النبأ الذي اتيناه اياتنا فانصلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغوي. الله لبسك بهذا الشريعه وهذا الدين وهذا الايمان كانه لباس لباس ايش واخي لباس يحميك دروع درع الحماية كأنك ألبسك جناح لتتطير وتصير في صف الملائكة في جبل جبريل وميكائيل وسرافين لتكون أنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام مع إبراهيم ومع موسى ومع عيسى ومع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومع صحابة رسول الله أعطيك هذا الكتاب لتسمو لتعلو لتزجو لتكون وتسعد في الدنيا والآخرة أعطيك هذا اللباس يصر في الدنيا يصر في الآخرة اللهم جن من الفضيحة ايوه فانت ماشي عملت بعد ما اعطاك الله وعرفت الدين ماشي عملت سمحت في الدين وانصرخت من هذه الشريعه وانكبرت العمات وسرت واصبحت عارض لا اعرف شيء صبحت عريا قال انصلخ الله اعطاك الايات القرانيه واعطاك الايات الكونيه في الكون كله ايات في السماوات ايات وفي الارض ايات وانت بنفسك ايات فيك ايات عينك بس يعني سمعك اللسانك عافيتك كلك ايات تدلوا على الله كنولا انت انسرخت من هذه الايات كلها وتجردت منها وانسرخت مع مع الشياطين مع فعل المجرمين ها؟ مع السكارى مع الزنا مع اللواطين مع المعرفدين مع, ال... مع الله اطوار كأنه انسرخ يقول الله عز وجل أنا نزلت الشريعة كلباس ولباس التقوى ذلك خير يا بني آدم قد نزلنا عليكم لباسا البلد يواري سواءتكم هذه السواء الظاهرة قال ولباس التقوى أعطيكم كسوة أخرى أجمل من هذه الكسوة الظاهرة أشو هي التقوص. وخير لباسي المرء التقوى تقوى ربه تقوى ربه خير لباس وأفضل لباس يسترك في الدنيا والآخرة احنا جمعنا ليس قنصنخ شو سرقة الشريعة زول جو جو جو زول الشريعة كلها ونساق مع الباطل مشان البلايو عمال بنتوا البلايو مشان ال... ال... ال يعني مغرية مشان كذا إلى آخره فهمش يرقص ويغني ويش كل فراح جلاد الدين ما شانس نصلخ من الدين وكان عالم كده فعل نساق مع النظام ونساق مع الب... مع الباطل سمع في الدين الله فلوس وظائف المكانة المعالي ها الجاء شار الله يا أخي خلاص بجاء طالب عرف الكثير ولكن عرف ليش ليعمل لا ليثقف لينجح ليعمل لا هذا انصلخ لما شافوا الشيطان انصلخ من قتلوا حماية هاش عمل جراموا الشيطان ويشبروا وصيحوا من جيه ما ليه عمل فيه نباع ربنا يحكي في القران اركب, أركب على الشيطان يقول سبحانه واتلوا يا نبينا بلغنهم هذه الحقائق واصدنا وسبحنا على ماسي حيواني بعدما كان راقيا بعدما كان ملائكيا بعدما كان في صف الانبياء والمرسلين وإذا به يتسفل إلى, مد... إلى درجات إيش؟ الحيوانات واخذ الحيوانات ما هو والكلب صار الكلب إن تحمل عليه يلهز أو تصرخه يلهز جيب الكلب إذا إذا إذا يوم الحرارة ويلهز واحد يجلس يلز عليه يلز تخليه يلهز فكذلك هذا خلوا قال الله يلهز قال رسول الله قال الجنة والنار والحساب والعقاب والصراط والجنه ما فيه بيه. لا يؤثر يو... سماما ولو جبلوا رسول الله ولو جبلوا الجنه أمامه ولو يجي نار أمامه ما يزعى خلاص طمس الله على قبل ليش إنه صلى يقول الله عز وجل ولو شئنا لرفعناه بها قال له لا هو شي على الله أنا قد يفسد ولدي ودع مني رغم أمفي بنتي تتفلت مني ولا أمكي أو رأسي أو راقل أو كده ولكن رغم أمفي تتفلت مني ليش المجتمع الوبيت المجتمع الفاسد أخذها مني أخذ ولدي مني ضاع مني خلاص المجتمع الوبيت ولكن انا قهرا مني فالله عز وجل يقول عندكم تظمر على أن هؤلاء الضالين هؤلاء علماء ما يعدنهم طالبس العلم شاو خلاص مؤمنون كانوا من مؤمنين ويرصدون المسجد ويصلون في كل الأوقات في المسجد وربما يقومون الليل ويصومون النهار وربما يعني يصومون رمضان في مكة وربما كان سبحان الله بيد عشية سندوح انقلبه كم من عرفها من, من الآن الكثير الكثير من شئته الله عز وجل يقول عندكم الضدر لأن هذا رغبا مني قهرنا عليه لا ولو شئنا لرفعناه بها بسلك الآيات وصلوا عليهم أنباء الذي أتيناه آياتنا فانصلخ منها فأسبعه الشيطان فكان من الغاوين الضالين السائحين ها ولو شئنا لرفعناه بها اذا هذا بمشيئة الله هذا الذي يقع من الضالين ما نراه في الشوارع وفي المقاهي وفي الكازيونات وفي السينيماس وفي طالبراس وفي الويلاز كل هذا رغدا على الله قصرا على الله لا ولو شئنا لرفعناه بها بسلك الآيات ولكنه أخرد إلا لان لأن الله من يهدي من يرفع من يريد الرفع إنسى إذا بغيت إذا بغيت الله سبحانه وتعالى يهديك أطلب الهدايه منه اترك بابه أمكي إذا راك متطلعا إذا رأىك عطشانا إذا رأىك ملحا تمكي وتشعر الجلد يا رب اهدني يا رب اجعلني من أهل قرآنك من أهل بيتك يا رب اجعلني إيه من المؤمنين الصالحين من المجاهدين يهديك لله والذين جاهدوا فينا لنهدي بالقسم الله يقول لنهدي لا شفى لما هسابوا حلاص إذا لو شئنا لرفعناه بها لو كان هم عندهم سطوله وعندهم حرقه على الرفع ولكنه ولكنه ما رفعز ما رفعزوش ليش؟ لأنه أخلط إلى الله هو واتسدع هو أنت ما بغض هدايا يهديك؟ أنت ما بغض نار لي تبغي يهديك؟ واحد يقول يقول له يا فلان لا الله يقول الله هديني يا أخي أنت يطلب عنده إذا طلب زوجته، أنا شخصي طلبت، أما إنزل عليك أن تنتهى والشياطين والهداية بس الطير، الطير يجاؤ ونزل عليك، لا يا أخي، الهداية لمن طلبها والدلال لمن طلبها طلبت الهداية تجدها، طلبت, الدعاء. طلبت دعاء طلب دعاء يقطع، يعني آدم والشيطان، آدم لما وقع في المعصية أشغال. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وعصى ادم ربوه ثم اجتاحه ربه فذل عليه وهن والشيطان لمع ساقا ليسجد لادم قال ما اسجد اشغال لما طلب قال ربي انظرني الى من بعده خصيب كرب هذا بني ادم كربهم عليهم قال أنزلت لبس الهداية تعطيك ولا لا والله تعطيك الله لا يرد لا يرد من ترغبها والله وإني لغفار لمن ساب ولكن آمن وعمل صالحا ثم اهتد ساب ورجع وثم امن وصدق وثم العمل الصالح وثم الالتزام وطريق الهداية أربعة شروط يا اخوان هكذا فالله عز وجل يقول انا يعني فلو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخرج الى الارض واتبعها قال فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تترك يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا وانفسهم كانوا قال هذا المثل لكل من اعرض عن شرع الله لكل من تنكب عن صراط الله المستقيم هذا هو المثال مثله مثل الكلب تبغي هذا المثال؟ تبغي تكون جد تبغي تكون حمار، مروران، ضرب مثل الحمار مثل الذين حملوا في توراة ثم يحملوها كلفوا بأن يعملوا وأن يحملوا هذا الدين وأن يكونوا نصف من هذا الكتاب وأن يمثلوه عمليا وأن يعيشوا حياتهم كلها على منهاجه فاخذاروا ايش طروا هذا الكتاب ما عملوا، قال مثل شن هم شنو مثلهم؟ الحمار، الحمار ضعوكوز انت حافظ القرآن، حافظ أحاديث، حافظ ما شاء الله إن شاء... طريق السلف الصالح كيف كان، كيف الإسلام، وكيف انتصر، وكيف سيرة رسول الله، وكيف معنى القرآن، وتحفظ من الصور ما شاء الله، تفهم؟ كم من المستشرقين يدرسون القرآن دراسة عميقة، يعلمون من المعارف ومن المعارف والله الشيء الكثير، تنفعه تفهم. تنفع. الشيطان، الشيطان الرجيم كان يعرف ربنا ولا لا؟ تكلم معه الله عز وجل ولا لا؟ تكلم معه كان يعرف ان الله إيش عليم قدير رحيم خالق رازق بيدي الأمر كله كل هذا كان يعرفه ولكن نفع يقول سمعنا وأطعنا إختراع يستسلم لله هو أنقاد لأوامر الله وينصدق بما أمر الله ويكون عبد الله هذه هي الوحدة الشافية العبودية لله هذا لا واعبد ربك هذا خطاب سيدنا رسول الله واعبد ربك هذا هو النجاح وهذا الفلاح إذا بغيت ترقى وتعلم بنفسك وتسعد وتكول العباده والطاع الله وحده وعبد ربك حتى ياتيك اليقين حتى ياتيك الفرج اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضى سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه رب العالمين